أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود أصحاب الأخدود النار ذات وقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد en in het begin van het jaar van het jaar van het jaar van het jaar van het jaar van het jaar van het ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد